Craig Bosلَ وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما وَالْمَنَائكِ كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ وَكَانَ al nu Oh, no, no. a <laughs> o <muchas> que a um. Estão bem